هو على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أ فلا يعلم إذا بعث ر ما في القبور وحص لما في الصدور إن نا ربهم بهم يومئذ اللقيين.